بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن اللين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 111. حتى تأتيهم البين 112. رسول من الله وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا هُنَفَاء أَوْ يُقِيمُ الصَّلَاةَ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير på 124. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه